ثلاثون. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور. أحب قراءة الكتب. لا أحب السباحة. أحب الشطرنج. لا أحب مشاهدة التلفاز. أحب استماع إلى الموسيقى لا أحب ركوب الدراجة أحب الرسم لا أحب الألعاب الحاسوبية